وقال عبد الرحمن بن عجلان بت عند الربيع ابن خثيم ذات ليله فقام يصلي فمر بهذه الايه ام حسب الذين نجت راح السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه الآية قم الليلة كلها بالايه دي وغلبه بكاء شديد